حصريا على منتديات الهجر لا لا عاد تصرخت نادي وانت بدل هجر بادي لقلبك انه جماد ما دي تسمع لقال قال وجي اسمع لا عاد تصرخت نادي وانت بدل هجر بادي لقلبك انه جماد تسمع لقال قال <تصفيق> لهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا وأعادي وتقول رمت البعادي وانت فوادك علي وانت فوادك علي لهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فؤادك علي وانت فؤادك علي ناعات تصرخ نادي وانت بذل هجر بادي لك قلبك النجمات تسمع لقال وجي والجفاوي شفادي غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسين والدموع عينك تسين والجفاوي شفادي يا غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسين, ودموع عينك تسين دعاك رغتنادي وانتبذى الهجر بادي لقلبك النهجة ماضي تسعى لقال وقيل في ليل مظلم وهادي والدك يرفع على يادي يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبيل يهدي ولاده السبيل مظلم وهدي والدك يرفع ليادي يدعي لرب العباد يهدي ولد السبيل يهدي ولد السبيل لا <تصفيق> عاد صلاخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك النجوم هادي تسمع لقال نوقي تسمع لقال نوقي تسمع لقال نوقي أمك حرام هالس هادي طيب الكرام والرجادي شوفت ضنا هالمراد ليل المفارق طويل ليل المفارق حرمها السهادي طيب الكرى والرقادي شفت ظناها المراد ليل المفارق طويل ليل المفارق طويل نقعد <تصفيق> تصرخ نادي وانت بدل هجر بادي لقلبك النهج مادي تسمع لقال وجي ما علي قال نوقي عاد جبال. صرخت نادي وانت بدال هجر بادي لقلبك كنه جمادي ما وقيل جديد المنتج على منتديات.